وعلى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بعد يصرنا في هذه الامسيه المباركه أن نعلن عن انطلاق جمعية البصائر العلمية الثقافية في نشاطاتها وأول نشاط نقدمه لأهل هذه البلد هو محاضرة يلقيها على مسامعنا فضيله الشيخ مصطفى داريا حفظه الله تحت عنوان القيم الأخلاقية المستفاده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظنهم الله في ظنه وقبل أن أحيل الكلمة إلى الشيخ أود تنبيه هذه أخوة على بعض الأمور الأمر الأول أن يجعلوا خواتفهم من على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة الأمر الثاني تسجيل المحاضرة خاص بجمعية البصائر فلا نصبح بالتسجيل ومن أراد المحاضرة صوتيا فعليه اتصار بالجمعية هذا وجزاكم الله خيرا وليتفضل شيء مجهور مرجورا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 يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله بما تسائلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطاع الا با رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فا نحمد الله عز وجل الذي له الحمد في الاولى وله الحمد في الاخره وهو للحمد اهل نحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه الظاهره والباطنه القليله والكثير وهو القائل سبحانه وتعالى وما من نعمة من فمن الله وهو القائل سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تسوح نعم الله عز وجل علينا يا أيها الأحبة الكرام كثيره كثيرة لا تعد ولا تحصى بل أي نعمة تحس بها في نفسك أو تجدها فيك أو في أهلك أو في أولادك أو في إخوانك فهي من الله عز وجل وحتى تحفظ نعمة عليك تشكر ذلك عز وجل عليها أولا والثناء عليك بما يبتحق فبما هو أهل سبحانه وتعالى وأدعى الله عز وجل أن يحفظها لفر يثبتها لا توئيات ثم العمل بهذه في النعمه فيما يرضي الله عز وجل ومن هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها في هذه الأمثية هي الاجتماع. بهذا الجمع الكريم المبارك باذن الله عز وجل لنتناول شيئا من العلم الذي انزال به قربا إلى ربنا سبحانه وتعالى وذلك بتعلم بعض آيات ربنا وتبارك سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا اولا ثانيا لا يخوفني وانا مستهل هذه المحاضره أنا تقدمت بشكر الجزيل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه المحاضره سواء كانوا مسؤولين أو إجداليين أو طلبتهم المحاضرين، فجأت الله عز وجل الجميع خيرا وثالثا ارحب بكم أيها صدور الكرام في هذه المحاضره وأبشركم بما معدل الله عز وجل عليكم من الصد والسواب العظيم فإن نبينا رساة الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وسلوك الطرق إلى العلم على نوعين سلوك الطرق إلى العلم على نوعين سلوك حسي وهو أن تنتقد وان تخرج من بيته وتقطع مسافه قليله كانت او كثير لتصل الى مكان تستمع فيه الى العلم هذا العلم الذي هو اقرب الطرق التي توصلك الى الله عز وجل وتوصلك الى تحقيق العباده التي لاجلها, <تصفيق> لأجلها خلقك الله عز وجل والنوع الثاني, الثاني سلوك معنوي وهو أن تقطع مسافه في طلب العلم ولو من غير تحرك بجسد بجسدك كان تكون في بيتك وتستمع إلى شريط أو إلى محاضرة أو إلى قرص أو غير ذلك من العلم فكل هذا من الخير الذي لا ينبغي أن لا يحلم المسلم منه نفسه موضوع محاضرتنا في هذه الامسيه كما القي على مسامعكم على مسامعكم والفوائد. الاخلاقيه والتربويه المستفاد من هذا الحديث العظيم وهو حديث يعرف عند اهل العلم بحديث السبعه الذين يغثهم الله في ظله هذا الحديث رواه عن من صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل المكثر ابو هريره واسمه على الصحيح عبد الرحمن ابن الصخر الدوسي لازم النبي صلى الله عليه وسلم مده غير كثيره مقارنه باصحابه الخرق الاخرين فاخرين فانه اسلم رضي الله تعالى عنه والله في السنه السابعه من الهجره بعد غزوه خيبر فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه واستفاد من علمه ومن دعوته دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يحفظ ولا ينسى فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره بلغت أو بلغ مجمل ما له من الأحاديث في دوام السنة خمسة آلام وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثا أو نحوها ولا يجرره صحابي آخر بل الذي يليه في الرتبة يا مجمل أحاديثه ألفين وكذا، فتنظرون إلى الفارق بينه وبين غيره لذلك لا تستغربوا الحملات التي يشنها آلاء الدين في الطعن من هذا الصحابي الجليل لأن قصدهم ليس في الأول ضعف هذا الصحاب بحد ذاته وإنما في فيما يحملهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعنوا في هذا الصحاب فإنهم يسقطون ماذا هذا الكم من, من الاحاديث التي رواها عن نبينا صلى الله عليه وسلم طيب يقول في هذا الحديث أبو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع دنيا الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا قال إمام عاد وشاذ نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني الله ورجل تصدق بصدقه فأشاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله صاليا فصابق هؤلاء هم السبع الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه إماماء الدنيا في الحديث البخاري ومسلم رحمه الله تعالى في كتابهما هم الذين هما اصح الكتب المصنف واذا سمعت بحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي أخرجه هذا الإمامان الجبنة البخاري ومسلم أو أحدهما فليس عليك حاجة أن تسأل عن صحته فليس لك حاجة أن تسأل عن صحته فإن الأمة اتفقت على تلقي هذين الكتابين بما بالقبول، ومن تقد عليهما إلا احرفا يصير بخلاف لو جاءك حديث في غيره من الكتب في غيره من الكتب كائل من كان سواء أبو داود سنة أو جانع الزرمذي أو سنة بدماجة أو غيرها من الدواوين الكتب فعليك قبل أن تعمل به أن تسأل عن صحته ولا بد أن بها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو احد الكاتبين اياك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وانت غير متأكد من صحته لماذا لانك ستنقل حكما بمحكم الشرع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالعمد او بالخطا ليس الكذب على غيره قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن كذبا عليه ليس كذب على احدكم فمن كذب علي متعملا فكذبه مقعده من الله فليحب كل واحد منه ان ينشر حديثا او ان يستدل بحديث وهو لا يدري صحته او يدري ضعفه او غير متاكد اقل شيء بل لا بد ان لا تروي من ولا تخف ولا تحكي الا ما تاكدت من صحته واضح الا اذا كان الحديث في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم قلت فروه مباشره لان العلماء الامه الاسلاميه تلقت أحاديث هذين الكتابين بالقبول طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث سبعه يظله الله سبعه اي سبعه اصناف لا سبعه أشخاص اصناف قد يكون تحت الصنف الواحد اعداد كثير الشيء المقصود سبعه عباد فقط ولكن سبعه اصناف الصنف الأول هو من كان أصطفاً من كان إماماً من بالعدل والصنف الثاني الشاب مثلاً الذي نشأ في عبادة الله فكل شاب نشأ في عبادة الله مثلاً يدخل تحت هذا الصنف وهكذا كل مقصود المقصود سبعة أعبة أشخاص وإنما مقصود سبعه أصمار قالوا يضلوا الله نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نفهم الحديث ونستشعر المعنى الذي أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوصي لنا أن نعرف عن ماذا يقص. نبينا صلى الله عليه وسلم يصور لنا حالة من أحوال يوم القيامه التي الايمان بها واجب من أركان الإيمان تؤمن باليوم الآخر وإيمانك باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما يقع ما يقع في هذا اليوم سواء من فتنه الصبر أو من السؤال أو من المحشر أو من الشتاء أو من الجنة والنار إلى غير ذلك. كل ما يقع فيه يبعث المؤمن مما سيقع في هذا اليوم العظيم الشديد هو وقوف الناس في ارض المحشر وهي ارض بيضاء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض مستويه وتدن الشمس من رؤوس العباد كما جاء في حديث عبد الله بن هر بن العاص عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم قال تدنى الشمس من الخلق قدنا الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل رواه المقداد بن الأسود عفوا حتى تكون منهم كمقدار ميل قال الراوي عليه المقداد ومسلم بن عامر فوالله ما ادري ما يريد بالميل الميل المكنه ام الميل المسافه الى الارض الميل في اللغه يطلق على أحد أمره يطلق على المسافه المعروفه كل القطعة ميل، ميلين ثلاث أميال والميل بالتقريب كيلو وربع أميال أو ستين يعني, يعني كيلو ونص بالتقريب كيلو ونص بالتقريب اذا هذا المساة، لو كانت هذا الميل لو كانت هذه المسافه الشمس التي هي الآن بعيدة عنا وتكون في شدة الحرق حتى لا تقطيع النطيقات المثل يعني أحيانا الشمس أمعي بعيد ومع ذلك في فصل الصيف مثلا تصل الحرارة الى أوقات وفي ايام الى درجه لا نتحملها فتصور يا أخي المسلم ولا تزال ذهب لانه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان الشمس هذه تدنى من رؤوس العباد ويقضي الله لا يذوب العباد حتى لا يدخل الانسان فكره وعقله تدلو منهم الشمس نقدامها بامين المسافه هذا كيلو متر طيب الميل الثاني ولا يبقى على أحد معناه. الميل المسافة الثاني قال أميل المبحول المبحول. قرأ عزيزونا الحلم. هذا العود الذي تحدث حلم العود مطر. هذا هو يسمى يسميه. فتصور هذا الغسق هذا الدلو الشديد من الشمس للشمس بإذن لا يعتذر وجل في هذا اليوم الشديد العطيط يكون الناس ماذا في عراقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فمنهم من, يكون من يبلغ العرق إلى كعبيت يصل العرق إلى كعبيت ومنهم من يصل العرق إلى ورفة ومنهم من يصل إلى حقويت حق وهو معقد الإضافة ومنهم قال نبينا صلى الله عليه وسلم من يلجمه العرق إنجاما وأشار بيده الى جهد يختهد عرق طيب الاختلاف هذا لماذا بسبب بأي شيء بالمعارف بسبب بحسب الاعمال بحسب الأعمال يذلغ منهم العرق بحسب عمالهم تصور هذا الحمر الشديد والضيق الشديد والعرق الكثير ولا يكون ثم ذا إلا ظل واشد إن ظل واشد هذا هو الذي قال بنا تتصور بأن كون تحت الظل أو كون هؤلاء السبع المطلون تحت الظل هو في مثل هذا الحديد الشديد الكرب العظيم الذي يقف فيه جميع النفس ويخاف فيه جميع النفس بمثلتهم الأنبياء ثم يهرأون يهرع الناس إلى الأنبياء ويتوسلون به حتى يخفف الله عز وجل عنه ما أعطابهم وكل نبي نشير إلى غيره إما يذكر شيء أو لا يذكر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فيفتح الشفاء عرض المقام المحمود ويذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحاملة في ذلك اليوم ويدغى الله عز وجل فتشفع في طيب قلت في هذا الوقت الشديد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا ظل إلا ظل الله عليه وسلم قال تبعى أصناف إنسان يتصور تصور هذا يحرص أن يكون واحدا من هؤلاء الأصناف المذكورين طيب قال سبعه إلا ظلهم الله في الناس يوم لا ظل إلا ظله الظل هنا أضيف إلى الله عز وجل على سبعة لظل الله في ظل الإيمين وظاهر هذا الكلام هو نسبة الظل لذاته سبحانه وتعالى وهذا غير مراد باتفاق السلف والخلف، اتفاق كميع من على أنه ليس لذاته سبحانه وتعالى ليس هذا المقصود من الحديث وأذكر أقوال في الموعد فبعضهم قال أن المقصود بالظل هو ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم ونسب اليه وأضيف إليه اضافه تشريف كما يقال بيت الله وناقه الله وعبد الله اضيف الى الله اضافه ما تشريف وتكريم وقال هذا الطبيعي الطبيعي وهنالك من قال بان المقصود بالظل هنا الرحمه والكرامه و... و... و... يعني والاهتمام وغير ذلك ومن رحمه الله عز وجل الجل ومن رحمه أن سوى جدا جن وستجد بقوه سبحانه وتعالى وندخلهم بثنا قليلا وقال الله صلى الله في ظلال وقال هذا العرض الباقي والبغل وغيره من اهل العين وهناك قول وهو الصحيح ان المقصود بالظل هنا ظل عرش سبحانه بالل عرش الله سبحانه وتعالى هذه الروايات التي وردت فيها في التصريح بها منها قول نبينا صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلاله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل المتحابون في جلاله في ظل العرش وجاء في رواية أخرى عند ابن حبان في غيره سبعة سنه ظل ومضار في ظل العرش المقصود اذا ظل هنا ظل من؟ ظل العرش إخوان تصدروا أن هذا العرش الذي هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل العظام وهو هو اكبر الإطلاق الاسلام مخلوق على إذا ذكرت اذا حديث في الحديث هذا المخلوق قال هذا نبينا قال الله عليه الله عليهم ما سنعوذ بالسلامه سنعوذ هذه العظام والأراضي معها هكذا في الكرسي والكرسي هو هو هو من هو هو يطلق على موضع قدميها قدم الكرسي مخلوق قدم الكرسي طيب هذه السماوات السبب والأراضي إذا قارنتها مع الكرسي قل لك حال قاتل أرقية في فنك فكتلوا حسامة من مئة فراك ولك الصحراء وشيها لك من مئة ها؟ في الصحراء في ديوان قل لك والكرسي للعرش مثل ذلك والكرسي بالنسبة للعرش مثل ذلك أذكر لك هذا يا أخي حتى تتصدر عظم الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا العظيم المخلوق العظيم عظيم سبحانه وتعالى عال عليه مستوى عليه لما يجب بجلاله سبحانه وتعالى وما ذلك صار كثيرا منا أو ضغطا منا من إخواننا يحدي ويتجرع على الله الزوج بل ومناك من يسب الله الزوج العظيم أتدري مع من تعالى مع من هذا بعض الصفات سبحانه وتعالى سنفطوى من هذا الأمر سيحظ ما في قلبه وهذا التفكر محمود والتفكر المطلوب تتفكر في ايه الآية إذا وإنه تزاد قربا يمضار وإنه خشية منه فإذا هذا الإقدار هذا العشر آخر وهو التقبل مطلوب مطلوب مطلوبا وفوق الله عز وجل مستمع عليه كما يجب بجلاله سبحانه وتعالى قلت هذا العشر الذي يكون تحته الناس بظل قال سبعه يغلهم الله بظل عرشه طيب من هؤلاء السبعة بدا نبينا صلى الله عليه وسلم بأولهم فقال إمام عادل وجاء في روايه إمام عادل والإمام العادل أو الإمام العادل هو الذي عادل في رعيته يعدل في حكمه بين رعيته وحكى ما فيهم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يمكن أن يعدل الواجه إلا إذا كان ميزانه من الشهر إلا إذا كان ميزانه هو ما كان من عند ذلك عز وجل هذا الإمام العظم ومقصود به اقتداء الفاحب الولاية العظمى أي الحاكم العام مقصود به اقتداء فاحب الولاية العظمى ويدخل معه كذلك كل من ولي امرا من امور المسلمين فعدل فيه يدخل معه كذلك كل من ولي الحكم بين شخصين فعدل فيه. فيدخل فيهم في فيدخل فيه مثلا المدير في مدرسته والمعلم بين طلابه بل والاب مع ابنائه والام مع ابنائها وبناتها بل والرجل مع رجلين اختصرا اليه مثلا كل من حكم بين اثنين فعدل بينهما يدخل في هذا الحمل كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى كل من عدل بين اثنين لذلك يحذر الاباء من الجو والضم والتفريق بين ابنائهم لانهم اولا سيصابون من فضائل كثيره فسال يرجعون انفسهم من الذل والى والى العقوب والى سخط الله عز وجل وقد جاء بشير بن سعد الحديث من الصحيحين وهو والد سلمان البشير وهو صحابي ووالده الصحاب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اعرض انن ابني هذا نحن نحببت نعطي وليدي هذا شيء عنده اولاده وحاب يعطي واحد منهم حاجه فقالوا أردوا الشهيد حبيت منير الشاهد على استشهد يعني من اللي بديكوا هذا الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أبنائنا حزنوا مثل هذا قالوا عطيتني أنا عندك ولد جداق لقى بناء قالوا أكل أبنائك عطيتني مثل هذا قالوا لا قالوا إذ ها سأشهد على هذا غني فأنا أشهد على جوهره قال رشح إخافه أنا ما شج على ضوء جوهر ظلم وهذا الأمر وشعله بيان الاباحه وينهم على سبيل التهديد وبيان المستنفر من هذا الكلام رغم شعله مستقره لما شهدت على هذا الظلم لذلك لا يصح للوالد او للام ان يفضل أحد ابنائه عن البقيه بغير سبب فهذا من الظلم والظلم الظلمات يوم القيامه ولو كان احدهما اضر لوالده من الاخر يعني ولو كان واحد منهم مع والآخر ما يعوش لا يجوز بك تخصيص أحد الأبناء بشيء دون تقيام لغير السبب أما إن كان فما السبب يقصد فيه فلا حرج. مثل مثلا واحد عند اولاد وربعة واحد منهم يقرأ فهذا الذي يدرس يحتاج أدوات مدرسية يحتاج لباس فيقطع من المال أجل الله كيف الله يعطي أولاد مدرس. واحد مثلا المريض فيحتاج إلى مستلزمات الطبيب، يحتاج إلى العناية الطبية، يحتاج إلى الدواء، فقالوا من الناس بيشيل الدواء وكان الشيء باللازم نخل اللي صارت عليه كذا واضح إذا إذا كان واحد أحد أبنه يحتاج إلى تخصيص خصما أما من غير حال إذا استوى الحاجة فلا يوجد تخصيص أبدا وهذا ضن يحب من هو الأعم نبينا صلّى يدلك أو يدلنا على هذا الأموم في قوله لما رأينا المسلم حتى أبداف العمر بن عاص: إن المقطتين على منابر من نور يوم القيام إن المقطتين الذين عدد على منابر للنور يوم القيامة عن نبينا فرحنا ثم قال منهم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما يولونه الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما يقول له كل, كل شيء كل شيء يقول الله عز وجل عليه فأعتذت فيه فإنك تدخل مع هؤلاء المذكورين في هذا الحديث طيب قبل كذلك قال النبي وقتصر بالحديثة ذي رواه برير الحديث المتنى ما من أمير عشر ما من أمير عشر إلا يؤتى به يوم القيامة مغلونا بالأغناء يفكه العجل أو يبقه الجو يفقه العلم أو يبقه ما لا الجور والظلم طيب وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل على غيره لماذا لعموم نفعه لعموم النفع به لأن طلاحة الحاكم العام أو الصلاح الذي يعدل بين النفس كالقاضي أو الذي يعد أول في بيته وغير ذلك عون كبير لطرح رأيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاذا صرح هذا الراعي في صلاحه الراعي سواء كان الراعي اكبر او من دونه صلاح عون كبير لا نقول بالدرس عون كبير على صلاح رعيته والعكس بالعكس لذلك شرعنا ان نسعى في هذا الامر يعني ان نحرص على ان نجعل في الامه عدونا وأن نجعل في الأمة من يحكم فيها بالعدل، ولكن هذا الأمر نسعى عليه بطرق الشرائع أبكر بهذا أن حتى نتنبأ إلى عمر مرح لما ذكرنا في نصاصة بمأن من بين السبع الذين يضلهم الله في صدق العالم وقلنا المقصود بابتداء المال الحاكم لها فهو أمر مشروع أن يكون في الأمة حاكم عام يحكم بشرع الله عز وجل ونسعى إلى هذا ولكن سعينا له يكون في الطريقة الشرعية لا يكون في التي تمليها أفكار كثير من الناس نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة يعلم الناس التوحيد والأخلاق 13 سنة مكفي علم الناس وربينه بعد ذلك وصل إلى مرحلة تحتاج إلى قيام أما ان الآن أكثر منه في فساد وفي ضياع وبعد عن الدين ونحن نبحث فقط عن رأس الهارم حتى نغيره ضمن مننا أن في تغييره ها تغيير في الناس هذا لا يوجد في ذلك وإلى ما وقع لموسى علي عليه السلام مع قومه وكان معه هارون من المستلم أخوه فإذا موسى عليه السلام النبي ومعه أخوه هارون وكذلك رسوله ونفسه ومروا ها؟ وانجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده واغرقهم اغرق الله فرعون وجنوده وانجا موسى وقومه طيب صار الذي يحكم بني اسرائيل هو من موسى عليه السند وخليفته هو من هارون علم مع ذلك لما هذا الشعب وهو بني اسرائيل لم يتربوا التربيه الصحيحه وانما تربوا عند فرعون مروا أو مشوا معه قالوا يا موسى جعلنا الها عندما لهم, إله لهم عالم لانهم ما تربوا على التوحيد فاذا لا يفيد يا من تظن انك بتغيير ها؟ الاعلى سيتغير ما الاسفل لا بدا بما بدا به نبينا صلى الله عليه وسلم علم الناس لا رب الناس على التوحيد رب الناس على بغض الشرك وعلى توحيد العباده لله وعلى اتباعنا للصمد الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. بعد ذلك تصلح الأمور. طيب. المقصود هنا بالإمام العهد كنفدان والحاكم العام، ولكن يزول في هذا الفضل كذلك كل من وني شيئا من أمور المسلمين. فعد فيه حتى عد والد مع أبناءه كما ركبتم. ثم قال: الإمام العهد وشاب نشأ في رباط الله. هذا السنة. شاب وهو غير الكهن وغير الشيخ شاك ونشأ في إبادة الله والشباب تبدأ من البلوغ إلى الأربعين ونحوها هذه المرحلة من أطوى مراحل العمر ومن أطعبها في الوقت نفسه لذلك خصى نبينا صلى الله عليه وسلم الشباب بالذكر خصى الشباب هنا بالذكر قال له هو نشأ خاصة عبادة الله لماذا؟ لأن الشباب كما يقولون شعبة من شعب الجنون. شعبة من شعب الجنون لأن قوة الدافع والدافع إلى المعطية وإلى اتباع الهوى كبير في الشباب قوة الدافع والداعي إلى المعطية واتباع الهوى ومخالقة الأوام كبير مع ذلك هذا الشاب الذي تحق أن يكون في هذا الفضل العظيم وأن يكون تحتضن لله أحتضن لعرش الله سبحانه وتعالى خالف هواه وترك ما تدعوه إليه نفسه وكان ونشأ في عبادة الله وليس المقصود فقط طعم أحلة الشباب فقط لا جاء في بعض الروايات حتى تنفي على ذلك وجاء في رواية أثنى شبابه ونشاطه في عبادة الله أثنى شبابه ونشاطه في عباده الله عز وجل فينا قلنا هذه المرحله مرحلة قويه جدا مع ذلك هذا الشاب ابتعد عن هذا المعار وابتعد الى ما هو ما عليه اكثر شبابه اكثر, شبابه، أكثر اهل عصره من اقرانه وامثاله ونشا في عبادة الله نشا في بيت الله يقرأ القران يتعلم الحديث يطلب العلم يتقرب الى الله عز وجل بالدعاء بالصلاه بالصيام ساعد عن المخدرات ساعد عن عن الكلام الفاحش ساعد عن مشاهد الساره يرضى عن باله يرضى عن زوجته سعد عن سماع ما يغضب الله زوجته كل هذا تركه جهادا في نفسه يجهد مشاوره ما تظنش بانه الامر ساهل احنا تلقى واحد من الرجال في الشارع ولا <تصفيق> ما يصدق قلبه تلقى الهدايه لربك ضمن تا تدخل لك في تذكيراتك تنض ضغط على اسم يعني خلاص ايمان ح هذا واحد من تبذل منه المجهول تسعى تشاهد نفسك والله عز يثبتك يثبت متبهد الله الذين آمن والذين اهتدوا زاد هدى واتهم تقواه والذين جاهدوا في نفسك نهجهم سفنا لا تعمل من نفسك جهاز مجاهله في نفسك تغالب هذا الشيطان تغالب هذه النفس تدعو الله عز وجل تلتجئ اليه تزكي تتضرع الى الله عز وجل ان مما وقع فيه كثير من القران وتكلم من الدعاء من ذات الزوجة وجدت، وتلبس صحبة الأعيار، وتبتعد عن صحبة العشرات. يا أنت صاحب من يبعدك عن ذات الزوج، وما توش أنا على بالي منك والله كم من طاع كم من شخص هلك، وأودى باستقامته وبالتزامه بسبب مصاحبة من لا ينبغي له ولا صاحبه. نبينا صلى الله عز وجل يقول في كتابه الاخ اللاء الاخ اللاء جمع خليل والخليل ما من الخلده والخلده هي اعلى مراتب المحبه المحبه لها درجة اعلى مراتب المحبه الخلده يقول لك ان المحبه تخللت في الروح صار راس كأنه شيء جدل واحد كانه شيء واحد مع ذلك مش قول الله عز وجل الاخ يعني يعني بهؤلاء في الدنيا كذلك نحن نقولوا واحد يموت الله قال بعضهم لبعض عدو يوم القيامه كل واحد يمسك بالآخر ان تستغفر في هلاك وكفاكي الا كن المتقين الا الذين اتقوا بعضهم أما اما غيرهم فكل واحد, واحد يلوم الارض انتسب الفتاه من سكبه وقال يا يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اختص صح لقد اضلني عن التكتبيان من عاوه مختال الذي تعينك اخ الشاب على استقامه على دين نعم الزوج أن تحلق على, على من تصاحب نبي صلى يقول المصب على دين قليله فلينظر احبكم من يخالف واحنا كان نقول هسه مش معناتها تهجر يقول كيف اصحابك خير كيف كان معك لا تنصحهم أبقى, ابقى يعني تقدر تذهب إليه امحيان لدعوتهم من نصيحه تلقي بهم لكن لا تصاحبهم فرق ما بين المكالمة، كلمهم احيانا تلتقي بهم بالطريق وما بين يحمل صاحبك يجي تلبي تطرق وتخرج وكيف كيف, كيف كيف هذا المذموم فينبغي ان من يقربك الى الله عز وجل وسياتي الكلام على هذا في خطبه قائل اذا الشاب نشا في إبادة الله قلت مع هذه الصعوبه كلها ابعد عن نفسه هذه الشهوات والمعاصي واشتغل بعباده الله عز وجل في الحديث الصحيح ان الله ان ربك لا يعجب بالشاب نفسه وتله ان ربك لا يعقب للشاب نفسه وتله بالشاب ولا خطا عليك. لا له لا صيده عنده ثابت يعني هذا شيء خرج عن نظامنا اطلب الشباب انهم يخطئون ويذهبون يمته لا هو ثبت في عباد الله وكيف قال نبينا وصوتهم هذا ليس المقصود ان الإنسان إن لا يستقع انه لا يستقع بلدان نبينا وصوتهم قال كل هذا مخطأ وخير مخطارين؟ التوابون تذنبون تذنبون تذنبون قال تذنبون كل من ذات تذنب لكن الاشكال والذنب في من يستمر على الذنب وفي من يتقصد الذنب أما من اخطا واستقر ورجع إلى ربين ووطن مسيرهم هم هذا المحمود الله إن الذين اتقوا نعم فقهم ان إن الذين اتقوا إذا نسهم طارقكم من الشيطان تفكروا فإذا هم مستروا هم متقين جه جيه غفظ جيه الشيعة فيتغبغوا عينيه فاستعمقاش الله يا استقصر الله فيابجين إلى هذا ما فيش شعين ها؟ كما جاءت في أثنى بعد من ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فقال الله عالم عبده أنه عبدني أحبك الذنب ويصبت غرفا على وهكذا وهكذا فإذا مش الإشكال الخطأ لا من إشكال تقصلك الخطأ والإشكال ستمرارك على الخطا أما ان أقصفت ورجعت الى ربك وإقصفت وتقصفت فإنك ستجد الله ثوابا رحيما طيب قل اذا قال وشاب النشاء في له طيب السبب هذا المرحلة الشباب وإن كان كل رجل ينشئ في عبادة الله تمرجيه لكن تقصيص الشباب بهذا الفضل ما بخل من قوة الذافع في نفسها المعطية وكلما قويت الدافع إلى المعطية مثلا هذا الإنسان وعمل صالحة كان عظم في أجره فالأجر على قدر أن نصبه مشكل. وبالمقابل تنبه إلى شيء مهم بالمقابل كلما قد الدافع إلى المعطية وعظم الإنسان ربه كان عظم في ذنبه وعقابه. شوف علاقه تمشي هكذا. إذا أقوى دافع في المأصل والإنسان عباد الله كان عظم في زواله. وإذا قلّ الدافع في المأصل والإنسان عصى الله كان عظم في عقابه وعقابه وما يستحق عند الله. جاء في الحديث الصحيح. قال في نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثه. من لا يتدمه الله عز وجل يوم القيام ولا ينظر إليه ولا يذكيهم وله عذاب الآلي فلا لا يتدمه الله يوم القيام يعني تكليم رحم وبما يصره ولا ينظر إليه مضر ولا يذكيهم وله عذاب الآلي منهم يا رسول الله قال شيخ ذان وعائل مستكبر ومالك كذا أم هؤلاء الثلاثة اشتركوا في شيء واحد قال شيخ مثل الشيخ كبير ويذني ويبقى الباحث ويبقى الله أعطب في الشيخ أنه ألا عنده هذا الدافع إلى المعطية ووقع في هذه المعطية هذا أشد الفاحشة بشخص حرام وكبيرة من الكبائر. لكن وقوعها من الشيخ أشد جرماً من وقوعها من الشيخ وكذلك العائل العائل هو الفقير مستكبر الغني التكبر من المخلوقين مسموم غنيا كان او فقيرا لكن التكبر من الفقير اشد لان الغني ينفر في نفسه كيف ينفر في نفسه التكبر السيجاره الجميله الفاخره والبيت يتبعهم ذلك لكن لا عذره لك لكنهم له, لكن له امور تدفعهم اما الفقير من يتكبر فهذا من اشد انك بينك عذاب اليهوديه والملك الكذاب الملك في الأصل اذا اراد شيء قال حد يذكر له قال افعل وكذا يحد ما يذكر له ما يذكر له إذا ذكر يعني لا أحد ذلهم من ذكره ما عارك طاحرون أن هؤلاء الثلاث رضي ما لهم من عقاب بسبب ماذا أنهم الدافع إلى معصية قليل عندهم واضح دافع إلى المعصية أقلين عندهم فلما فعلوا معصية كان عقابهم ماذا كبير كما أعلم صاحبنا يجب ان يكون الشاب الله ويقول ان الشيخ كبير مع ذلك الشيخ هواه الشيخ هو الشيخ نفسه الشيخ هو الله عز الشيخ ثم قال هو قلبه هو الشيخ ورجل الشيخ ما قال هو وما قال شيخ هو قال رجل الشيخ رجل سواء كان الشيخ هو الشيخ وسيأتي على كل هل تخفص هذه الصفات المذكورة لأنه ورد كلها بالبكور بالرجال هل الرجال بالرجال أو تشارك النساء في بعض وصفة مذكور هذا إن شاء الله لو وجبه في طيب قلت قال الرسول إحني رجل إذا كان صغيرا أو كبيرا قلبه معلق كل من المتاجه قلبه ها؟ القلب الذي هو هذا العمر كما يقول صغير الجرد صغير صغير الجرد عظيم الجرد خطاه عظيم مع أن حجمه صغير لكن عظمه او خطواته عظيم وهو مالك الأعظم بل اعظم من الملك القلب اعظم من الملك في الدنيا قالوا لماذا قالوا لان الملك في الدنيا قد يغمض ويعطى وقد ينهى ويعطى كماله يقول تعالوا كذا ما بل قد يخرج عليه كما هي ثورات اهل قد يخرج عليه كثير من الناس تنفعونه لكن القلب قالوا إذا هضى أورا وأحبى وأمر فإن العضاء تنفد العضاء تنفد إذا مال قلبك إلى شيء فإن العضاء تنفد ما يريد وما لا. القلب ذلك أو أعظم ما ينبغي سعسن يبني أيها المسل وقلبه يبني النصاص يقول ألا من في الجسد مضغط مضغط ما هو مضغط إذا طالحت طالحت الجسد كله و اذا فسدت فسدت انتبه كل شيء تنتبه اذا صالحت الصلاح جدد كل ما كش منها يجي انسان ها تشوف مثلا تارك الصالات وربما يصيب الله يقول لك الله قلبه مليح عنده غير هذه الامور يعني لا مش قلبه مليح لو كان قلب مليح لا حاله وظهر ذلك على اعضائه وعلى حاله اما فهو مثل هذه الامور هذا يدل على فساد ما في قلبه اذا كان الانسان بقلب قل النبي وصف مرض يبين لك صوره هذا الرجل قال لك قلبه معلق قل معلق قال مقصود اما من التعليق كما يعلق المصباح أه؟ في المسجد واما مقصود من العلقه والعلقه هي شده المحبه يعني من مراتب المحبه كذا شده الحب تسمى العلقه تعلقته او تعلقته أو نحو ذلك فإذا المعقوب إما من التعليم كأنه عندما خرج من المسجد ويحب المسجد ويأذى المسجد ومقوث دائما في المسجد وإذا خرج لبيته أو لحاجة لحوائجه يحجل كله يخلى قلبه في البيت في المسجد في بيت الله خلى قلبه لا تنسكي خلي قلبه تخلي عن حاجة عندك أعلم شيء عندك وقلبه تخليه وقلبه وعنده عنك كيفاش تخرج تخرج من في ذلك المكان تلحظن أحياناً ال ال الوالدة أو الوالد خاص الوالدة الوالد يعني في واقع مثلاً في الحنان عطف الرحمة يسافر مثلاً ابنها اللي تحبه مع كثيرة وروح قلب معه يعني روح أنا رأيت معه قبيح خبرة معه نخمه نرد وصح طلاب تجده إجارة نام كنام وفيه إذا, إذا استيقظت تنطق باسمه وتتكلم عليه وتساله عن الاخبار حاش لاني الصحفه البارمه فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد مني بجله شده حب هذا الشخص هذا الرجل الذي استحق ان يكون في ظل العرش يوم لا ظل ظله سبحانه وتعالى شده تعلقه ببيت الله وجل. قال قلب ورجله قلبه معلق كذلك إذا خلى قلبه في المسجد مساجد يا ايها الكرام أحب البلاد الى الله نبينا صدرك احب البلاد الى الله مثلا وابغض البلاد الى الله فهو استبدلنا واستبدل كثير منا تعمير بيوت الله التي امتنح الله عز من يعمرها في بيوت آمن الله ان ترفق ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغضوره اعطاه رجال لا تعين التجاره ولا ما بين عن ذكره من شغلت تجاره لا بين مش يجي المسجد ويتشد هذا ويسال وهذه بعتها وكذا ولا يجي للمسجد وصلاته كلها في تجارته وفي شغله لا يجي للمسجد خلاص يقطع العلاقه بغير داره ويتوجه الى الله سبحانه وتعالى كان رجل منهم اذا اراد ان يرتاح ذهب الى بيت داره الزوج احنا طارئ كثير من الله والتعالى يجعل ها المسجد ما هو الشغل الذي يخرجه من جدوله إذا أردت أن يتفرغ الأشغال نحن رحمة ابن صدي برقم من عودة من الشغل فكأنه هذا لا تفرغ من أشغالك إلى بيت الله إذا فرغت فان طبع بيت الله عز وجل هو الشيء الذي تتخلص منه أولا لا تخلص من أشغالك لأشغالك الثنيوية أشغالك وارتح في بيت الله عز وجل هذا هو الذي وجه هذا الذي ينجيه ويقرب إلى الله عز وجل حقا التقريب هذا الذي تنجو فيه قل تبدأ كثيراً منه تعمير بيوت الله عز وجل تزدلوها بتأمير المقاح وتأمير الشوار وغير ذلك هذا مهم وأصل أن تعمر بيوت الله. الله لأن بيوت الله مجالسها ولازمها لا يؤذب من خير فهو إما في العجر بل هو في العجر لأن الرجل في صلاة من صبر كما قال نبينا الصلاة وإذا جلس في مسجده ما لم يحدث ما فيه بأذية أو بحدث فإن الملائكة تفعى تستخفر له وسلم له بالرحب تجابت الملائكة العلمة تختلت شوف هذا الصلاة تقاربه في مكانها، الا إلا مع التعامل مع الله الصلاة وجاء في حديث عظيم جدا قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وانظر إلى مكانك الذي يلازم ميوطاً الله. ما توطن إذا توطن الرجل المسجد إذا توطن يعني ذلك الوطن يعني يجيله بسهر ثم غاب عنه لعله الأمرض مرض سافر يعني تغيب عن المسجد ثم رجع إليه بعد بسهر قلت إلا يتبشبش الله اليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه إذا رجع الله أكبر يعني انظر الغريب يعني مسافر عن عن وطنه وعن اهله طرق طويل كي كيف للاهل تشكي الفرق بين به يستقبلوه في السروج ها بالفرح هذيك بالبشاشه غدا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل تبشش اليه الله ولذا المثل اعرف كما يتبشش اهل الغائب بغائب الاغاظ انظر الى هذا الله يفرح بك لرجعتك لبيتك تعمر بيت الله والله الله عليه وسلم الله يا الحقيقي ورجوعنا عزتنا الحقيقيه هي استراقهها تكون في البحث نعم رقم متطبق نستفيد منها نستفيد منها ذكرا نستفيد منها صحبه صالحة صالحه هذا فقط من جوش من يا اخوان من كما صار كثير منا يا لا ندخل المسجد الا عند الاقام او بعد ما نسوت ركعه وركعتين او اكثر ونكون امه صالحين منه. شو في أين ملازمه بيوت الله أين الرباط بيكي الله؟ هذا هو الأصل قديمًا كان ها في الصدر الأول في الصحابة في السلف كان أبداً وحيتاً عن الرجل الأول من يبحث عنه المسجد لأن الأنصر جالس في المسجد الأنصر جالس في المسجد هذا هو مكان ثم يبحثون أبداً هذا هو نعم رضي الله نستفيد منها علماً، نستفيد منها أفلاقاً تفتح مصحف تقرأ القرآن لا يعداد عظمنا ملارسنا بيدي لأني شيء اقل شيء تامل من النصوص المنكرة بنسبة كبيرة جدا واذا جلست في الشارع انت إلى الى صائحا الناس وستتكلم في اي المو... المواقف أي اي فيما هو مباح لا ينفع او فيما محرم والله يكتب اذا الانسان ينبغي ان يعمر بيت الله عز وجل ويعمره بما ينبغي له ان يعمره قال لانه رجل قلبه معلق بالمساجد قلنا كانه ترك قلبه لا يرتاح ولا يجد راحه باله الا الى رجل المسجد يستنى في و تسجد يعني والله يعني استغرب احيانا بعض المواقف من كبار السن لاصح نقول الذين الذين قوه وصبروا السلام هذا وصل لكن ترك كبار السن والله في الايام البارده ولد الطيب لما يكون الصبح ها متقدم هذا كاتب ياتي المؤذن للمسجد من يفتح بيت الله في الاذان الاول تجد بعض الكبار ينتظرون امامهم ينتظرون حلاش شحال حرص منهم دائما نرجو ذلك ونحسبهم كذلك حرص منهم على منازله بيت الله وهذا المفضل ينبغي ان يقول عليه الصلاه والسلام نملك الله ونستشعر بالحب اتجاهها من ها؟ ومن بعض الخلافات بيني وبين قولة وبين, وبين بعض الأشخاص سبباً للفرسيمة كي من بعض الناس يحضر بيت الله كل مدى بالصليبات كيف حالك؟ هو الوضع على المجز أنت مكبلك ومطار من الصلاة بيته، الله وإن تركت بيت الله لأجل هذا الحرق فقد ها ظلمت نفسك وحرمت عن الخير العظيم الثاني ينبغ أن يحرص علاني تصرف بهذه الصفة العظيم ثم قالوا رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه هنا رجلان تحابا في الله تحابا تفاعل. تفاعل من المحبة أي صدر من كل منهما محبة للآخر بل جاء في رواية صحيحة وقال كل منهما للآخر إني أحبك في الله وهذه السنة المهجورة سنة المهجورة وهي قول ماذا الآخر يشب لمن يشبه إني أشبه تفسه نبينا الصورة قال لذلك الرجل الذي قال له إني أشبه فلانا قال هل أعلم ذا؟ قال لا قال اذهب هل فأعلم رح قل له بل يحب الفتح وهذا لماذا؟ أولا تكسب الشيطان وتكسب ربما الأوهام الموجودة بينك وبينك كم بعض من أطوفين تتحكم في الله لكن الشيطان يقدس بينكما الشيطان لكن إذا قلت أن بالله سوف تسرطن في الحاجة ولكن لو كان تشكف الله لأسف كي يسمع منك هذه الكلمة. وكذلك ربما تنذيها الغافل ربما إنسان يكون لا يستحب على يجي الله يستكى هذا الأنصى هو يقصد هذا المحبة في الله والمحبة في الله أو ساق وراء الإيمان أو ساق الإيمان المحبة محبة لا محبة في الله كثير من يدع المحبة في الله، لكن عند الحقيقة هم بعيدون. محبة الله ضابطها الصلاح والإيمان. باش تعترف لك الله حقيقة، وتحب الله الله حقيقة، أن زيد المحبة الله بطاعة من تحبه وتنقص محبة الله بمعصية من تحبه محبة زيد بالطاعة هذا وضابط الصلاح. كل كان الرجل ارضى لربه وأدقى لمولاه تزداد محبته له لانه مشكوش على جنبه وإذا نقصت طاعته تنقص المحبه لكن أنصفه لا شك وتواصل معه وغير ذلك من تعيش المحبه في الله من البغء في الله, في الله كالذين قال الله أنسى و عنهم إن أعطوا منها ربك وان لم يعطوا منها إذا هم ها جي بابا اشخاص كله علاش مش هتكلم معكم انا علاش بينكم وبين خط عداوه قلكوا فهم شملي حسنا مش بنت صدقوا ما تعبنيش صدقوا ما عاونيش صدقوا ما اعطانيش هذا هو الضابط تبغضه لاجل هذا الدنيا اذا اعطاك منها رغيف و ان لم تخطى منها تسقط عليه، شنو الضابط يشفنا احنا لايشك بان الاخر اخوانك لكن اذا ما كانش هذا العرض ما كانش هذا ضابط للفرق ما حدث إلا شيء عظيم جدا. قلنا ضاقبها ما رض هو الصلاة والإيمان السهل. وقد ذكر الله عزوجل في أو ذكر نبينا صلى الله عليه عدة أحاديث تدلك على أفضل منزلة ما بين في الله. الحديث جرى له ابن داود في السنة الحديث بذكر الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبر في الله أفضل الأعمال إن غفر الحب في الله والبر في الله قال في الحديث قال المالك في في في في في في في فيما يعتبرنا رسول الحديث الذي قال المثلث ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة إيمان ثلاث أمور إذا كانوا فيك تلقى في هذه الأمور حلاوة إيمان ولا قال أن يكون الله ورسوله ورحمة إليه سواه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره ان يعود في الكفر كما يكره أن يقدم واحدة من هذه الأمور فيك حققت السعر فما بالك ان تجتمع ان يكون الله ورسوله احب البيت مما سواه حتى من مسجد حتى من اهلك حتى من اولادك طيب الثالث قال لك وان يشب يشبه يحب المرء لا يحبه الا لله تحب الراجل تحبه لله تحبه لله و هذا قلنا الرابط و ذكرنا والثالث ان يكره ان يعود في الكفر وكذلك في المعاصي كما يكره ان يقدر في المعصيه قلت رأي من كيما قلت لي اسكازا ندير كارما لكن لا. لأن لانها شرط لذلك حرام عليك كما تكره تكره فيك هذا البغ يتحقق في قلب بهذه الدرجة كذلك في الحديث اللي راه نص قال النبي صلى الله يقول يوم القيامة اينا المتحابون بجلالي اليوم اظله في ظلي أين المتحاقون في جلاله اليوم ومضلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل وروا إلى المالك بمطعه من حديث أبي ديس الخولان أنه قال دخلت المسجد الذي مشي فإذا شافوا براتوا الثلاث وإذا الناس مجتمعون حوله وإذا اختلفوا في شيء أثنبوا إليه وصبروا عن رأيه فسالت عنه. فقلت من هذا؟ قال هذا معالج جبل علي السحر فذهبت ثم في الغد هجرت وبكرت إلى المسجد في المبكة المسجد. فوجدته قد سبقني بالتهجير سبقني بالتهجير والتبكير لبيت الله ووجدته من الصمد فانطورته حتى أثنى الطلس فجئته من قبل وجهه. وقلت له مباشرة قال له مباشرة إني أشرفك في الله أبو يدرس الخولاني قال يمعالي يجب فأمسك معاذ رضي الله تعالى من الله بحبة رجائة وقال الله قلت الله يعني حبني في حقيقة دل. قال قلت الله قال الله قل. قال الله قلت الله قال الله قلت الله قال فاني فإني سمعت لبينا صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه واجب تحبك والله يعني يقول هذا الشأن الشان ليس الشان ان تحب انت الله طيب هذا عمل جليل لكن اعظم من هذا ان يحبك الله ان يحبك الله لان الله عز وجل اذا احبك عاصمك من المعاصي قال نبينا صلى الله عليه وسلم او قال الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افطرته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافة حتى احبه الله تقول يحبه الله قال فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه الذي أفتر به ويده الذي يفتش بها ورجله الذي يمشي بها ولن استأذن إلى أرضيته ولن استعاد إلى هذا الفضل العظيم يناله من جه محبه الله فاذا اشتريت ان الله هذا حب في الله حب في الله تنال محبه الله عز وجل بدعائه وبما, وبما قدره الله عز وجل من تلك المحبة لانك اذا قلت لاخيك في الله اني احبك في الله وشاقول احبك الذي احببتني من اجله دعاء جيد الله عز وجل يحبك اذا احببت اخاك في الله طيب فقال له هذا فضل عظيم وجاءنا لك في الحديث الصحيح لرجل مسلم وغيره أن رجلا زار أخ له في قريه خرج من قريته ها بشذوقه في الناس في قريه أخرى فأدرج الله فأردف الله له على مدرجه مناسا حصل الله الطريق له ملك لكن صار رجل فقال له أين أنتم ذاهب؟ ها قالوا إني أريد زياره أخ في تلك البليه فقال له هل لك من نعمة تركها عليك؟ تسلوك شحاجة تجيبها أم؟ كما عميد كثير منه ما يبتأج عن طريقة إذا كان عن نفسه وفي مصلحة وهذا عين يا إخوان والله عين فيه وتقصير منه نعاتل أصبر وسائل نهاية الفغيرة ونحن نقطير في هذا الجانب العظيم يغيظ أكل ذلك عن المنجد أيام كثيرة ولا نستلع الحال نشوف أخونا مثل استقام ومقبص واحد هو اللبس واحد ولا نزال الحاجة فيه وكذلك يوزد على العيال الثاني لا يوجد أن يكون على شعور غضب بإخواني لذلك نبينا فقال لا يؤمن أحدهم الحبسة يحبه لأخيه ما يحب لنفسه من الخير هذه نبينا مثل هو عن حب الأخوة ما الحب لنفسه من الخير اكره لأن له ما اكره لنفسه من, من الشر الله حسن فعصد الله له وعلى مدرسه فيه فقال الأموهد ماذا تريد؟ قال أخذني في قرية أخذني في قرية قال هل لك من نعمة فوقها عليك؟ قال لا إلا أني أحدثته في ذلك هذا الشيء وحد ما رحضون من المصلاح هذا يكفي لحزانا سلسة عم إبراهام حل في النهر أحبه. قال قالوا فإني رسول الله إليك أن الله أحدثك بحبك له وإلى هذه المشيط بشراه الله في الدنيا واعلم يا آخي المصف انك مبشر كذلك بهذه البشره وان لمثل عليك منها هذا غنى العبره في هذه المعاني ان الله احبه بحبه باخره حبا صادقا في الله. طيب ثم قال وردنا تحادث ثاني استمع عليه وتفرق عليه اجتمع على ذلك اجتمع على المحبه في الله وتفقق عليه يعني على على الحب في الله لكن كيف كانوا تفرطون؟ قال بعضهم يعني إذا استمعوا تلاقوا في المسجد في البيت لما تلاقينا مثلا هنا يتلاقون متحبين في الله وإذا تفرطوا بأبدانهم كسفر كسفر أحدهم أو كذهاب أحدهم للبيت أو نحو ذلك فإنهم تفرقوا وهم متحبون فيها. يعني اجتبعوا متحبين وتفارقوا وهم متحبين وقال بعضهم اجتمعوا ومتحابين في الله وتفرقوا بموت احدهما او موتهما يعني حتى يفترق بينكم شنو الموت بموت احدهما او موتهما معا وهما متحابان في الله وقال بعضهم اي افترقوا يعني كان سبب فرقته ما بالغ معصيه او ذنب او بدعه احدثه احدهما تغير فانا تركته وانفصلت عنه لأنه تغير عن الحب في وهذا المعنى هو كانت صحيحا لكن غير المراد لهذا الحديث لماذا؟ لأن هذا الحديث تكر لك بأن الراجلين مما عنه فما كاش من أنه أحد يعني تغير كلاه من المتلوح في في مساق الفنش في مساق ماذا؟ أزل ورجلان يعني تحت باللعش الله سبحانه وتعب تحبت الله اجتمع على ذلك وتفضقها ثم قال ورجل دعتهم راهة زاد هنصب وجماله ورجل دعته اي طلبته الى ماذا قال بعضهم دعته الى الزواج بها فخشي ان لا يستطيع القيام بنفقاتها وغير ذلك فيظلمها ويظلم نفسه فترك ذلك هذا غير مرض والصحيح انها دعته الى الفاحشه بالعياذ بالله وغررت له نفسها وغررته بذلك وامتنع هو لشيء واحسان وهو هو من الله هو إلى هذا قال دعتهم هو ذات منصب وجمع ذات منصب يعني لها منصب ذات هو هو هو في الدنيا يعني وهذه تطلب حتى ولو هو قبيح. بل هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ها والضافه الى هذا ما له ثونه هذا جمال لبست حبيب خمنت وها وكانت مع هذا ذات جمال انضاف الى ماذا ها الى نسبها ونسبها ورفعتها في الدنيا جمال ذات الجمال تطلب قلنا ولكن ولم تكن ذات حسب ولكن ما عليك استمع هذا الامر مع ذلك هذا الرجل امتنع ونفسه تدعوه إلى ذلك هذا من خوف من الله المتوجه خوف من الله إذا قال فقال إني قال بالثال وبقلبه قالها بالقلب تزير بنفسه والذعر الدهر رأى خوف الله و شهوده و ساعة تذهب ثم تبقى الحصارات السنوات الطوال و غزال طير و قالها كذلك في لسانه زجرت هذه المراه ذكيرا لها بالله لما خاف الله اني خاف الله حتى تتذكر قرشا يديه فما اخويته وهو يقول اني خاف الله كما وقع لنبي الله يوسف عليه السلام لما غررته وحاولت أن توقع به امراه العزيز وكانت ذات منصبه وجماله فقال ماذا معاذ الله انه ربي احسن مثواي وامتنع عن ذلك خوفا من الله والجاه الله عز وجل ما لانه كان من عباده مع ان يوسف عليه السلام اجتمع في حقه امور قد ان تجتمع في غيره فهو, فهو صلى الله عليه وسلم كان شابا صغيرا عزبا غير متزوج وكان ماذا عبدا والعبد لم يحاسب كما يحاسب الحر وكان غريبا عن وطنه شفلاده بالذات من النار يبغى يبتعد عن اهل وعن ارطانهم اطراح يفعل ما يشاء. تام لان مع معك رقيب دائم في حلك وتحالك فكان غريبا كذلك عن وطنه وكان في بيتها في وكانت ذات منصب وجمال واهتمته وغلقت ابوابها مع ذلك التالت خوفا من الله سبحانه وتعالى لذلك استحق هذا المنصب العظيم تتنافى هذا برضى نبينا صلى الله عليه وسلم أن ان يبينا قوه ايمان هذا الرجل الذي استحق ان يكون في ظل العرش يوم القيامه انه تنع عن المعاصي ماذا؟ خوفا خوف الذل وهذا يدل بانه وقع في هذا او وصل الى هذه الدرجه هكذا لا يصل اليها الا من اختطاه الله الا من كان في قلبه ايمان راسخ فثبت له الله بذلك الشيء لذلك ما قال في الحديث إلى الله تدخا يعرفك بالشده ومن تعرف الى الله فالرخاء تعرف في بالشده فكونك تعرف الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال الامن من هذه المصائب والابتلاءات الله عز وجل يحفظك في حين تقع فيها اما ان تترك نفسك على هواها ثم تتمنى الوقوف في هذه الامور وتبدا بانك ستصبرها نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنى لقاء العدو واذا لقيتموه فابدوا سنكملناش ان الله في فيك بمواقع ويسأل الله السلام ويدعو الله عز وجل أن قبل ذلك وبعد ذلك وأثناء عصر الله عز وجل أن ولا يحفظ الله الزوج وجل إلا من كان محافظا على الزوجة عز وقال في الثائر الأوقات قال إذن رجل دعا شمارة الثلاث منطب وجمار فقال إني أخاف الله ثم قال ورجل تصدق بالصدقات فأحفاه قال بصدق مقاش بالصدق نكره ونكرها يسمو التنكير ليفيد العموم العموم ما قال لي تشمل الصدقة القليل والكثير، ورجل تصدق بقليل كان أو كثير. ما تحقرش القليل؟ كم من الناس يحقر صدقه ويقول عنده غرس من عشر دنانير أو كذا؟ مش نكسر. لا لا تحقر من المعروف شيئاً، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال لا تحقر جار لا جارة لا تحقر شيئاً ولو في السين شاة. في السين شاة؟ هذاك غلط فلسل الوران الو... وغادر صبار صباحي الو... هذا طب... ما يديره به يدير به هل تحقر منذ لو جار الطلبات من جارتها تحقره لا من المعروف في شي. بل قال في الحديث نبينا الصباح غالب دينار ألف دينار غالب دينار ألف دينار دينار عنده أجر عند الله خام أجر دينار صدق كيف ذلك قال رجل قال رجل ليس له من ماله إلا دينار رثمال ودراهم كلهم كلهم بجدارين. أخذت فتصدق بدينار يعني شخص صدق. فلسان ورجل زن المال الكثير فأخذ من عرضه ألف دينار. صح كيف ممكن انسان والله عشرة دنانين بتشتغل فيها؟ يجي يحتاج وكيف إنسان أخذ تصدق بالملايين يضرب ملايين يقول لا لا يشتكي بها ما له كذا فقط الله يسده من يشاء. لكن ما ذكرنا هذا وذكر هذا نبينا حتى لا يحكم الانسان معه شيء صدق بماذا لأن الازهر على قدر النصر انت عندك في, في, في جيبك عشره دنانيه صدق بعشره دنانيه او صدق بخمسه دنانيه ازهرك عند الله عظيم الله لا ينظر الى الكبنه مشيت ما احنا في, في الدنيا لا ينظرش الى الكبنه ولكن ينظر الى ما في قلبك من الاخلاص ومن وما في قلبك من المجاهدة النفس والهوى. هذا المقصود هذا ليس المقصود أن تلتخذ هذا المال كثير صحيح فإذا قلنا نذكرها لتشمل القليلة وتشمل صدقة كثيرة ونذكرها كذلك قالوا لتشمل الفريضة بالنفس صدقة النافلة تطوع وصدقة الفريضة الزكاة المفروض لكن تحب الجمهور جمهور اهل العلم في زكاة الفريضة تخرج على لماذا قالوا لي أن الزكاة الفريضة مطلوبة على عليه. أصلا في عليه الإنسان يتبر عليه الأصلاً فيها شيء فيتبر على الإنسان فإخراجوها على الأصبر من جهة ما هذا؟ من جهة أنه يحث غيره على الثدق يحث غيره الإنسان عنده مال ومدى مدى فكرة بشي يصدق فيجي يقول لغاية الثدق الزكاة الفريضة نعطيه على الثدق فإنه يقول صحيح لدي الضرع لا تصدق شيئاً الكلام يقول مثل الأرمية اللي زكاة الفريضة. في كامر كامر. لا الفقراء الذين عندهم الزكاة للصريضة يجب أن يكونوا في لا يوجد أمثال الذين يحطهم على هذه الصدق الله أتواجه لك إن تبدوا الصدقاء فنعلم إذا أبديهم الصدقاء خير جيد وإن تخفوه وتخفوها الفقراء ما قال فهو خير لكم رحفة قال وإن تخفوها وتخفوها فهو خير لكم ليس خير فقط لماذا خير لكم تصدق للمتصدق لماذا لأنه أدعى لإخلاصك لأن الإنسان لا تصدق في العلن ربما ما يقدر في الشيطان في نفس الشيطان تحدث عليه ونفق وجوان وكريم ها كل يعني يحن المتحدث. لكن لم ينفق في السن يعلم به إلا, إلا الله عز وجل فهو أفضل من جهة ومن جهة أفضل المتصدق صدقة السبب كذلك أفضل بك من جهة أخرى من جهة ما حتى لا تشريجه هنا يأتي قدام الناس وتعطيه ها؟ هذه الحراب يا ثلاث هكذا لكن يأتي بينك وبيت بل لو تستطع أن تتصدق عليه من غير أن يعلم ذلك أفضل فهذا أفضل وأفضل تحط على البيت وترسله في الراسل الداع وترسله في البيت وترسله مع وليده وتنصار كذلك ذكر القرصة برحمه الله كمان قائنا لاحظ الفتح الباري انهم كانوا يحتالون في التحايل الشرعي فقط كيفاش يتحالوا الشرعي يعني قوم مثلا تلقى واحد محتاج عارفه محتاج تلقاه يبيع ها اذا حاجه كثيره سوا ولا كذا ولا يبيع في حاجه محتاج ليك فدير سيوا كانت كلنا ندير كذا عندي مده حوالي 30 يوم مثل هذا سيوا كي ما عطيهش علامات عجبني أرى أن يتحوز عليه واضح فكان الإحتامات مثل هذا يتصدق عليه في صورة الشراء هو في الصورة يشرع عليه وهو بالحقيقة هو يتصدق عليه يشوف عنده مثلا قلب رصاد نكون شنا يبيع قل لها قلب ساحل بحوله قل من بيعه مدهوث لا نتبيحون أب بحول مؤتدين مثلا كيف نديره الله ساحل شناب والله الأمور يعني أن ينزل يجي شناب شخص من ضيق ها بيبيع يبيع حاجه لانه مطلق. خرج خلاته قام وخرج وقرب وخرج خرج قالب تاع وقرب يبيعها مشتاج فيجي واحد فرحان ويقول لك يعني الله شريت هذا خير اكيدش تقول كان آه كان زيابر تاع يعني سبحان الله ما خدمتش بهذا باع حشتاج تزيد مشتاق ليها يعني الاخر محتاج رح يشريها يبي حيش خلكم مشتاج بحيش قيم بغيها انا ممكنك اعطيها كله خذي هذي شي عندك قرآن مالها كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كد كشوري او خده الله يخلف والله يخلف وعد من الله مستحين بالتقاطرات وقتموا عليهن ولا نبات ما لقصمان للطرق مستحين والله لدينا قصمان للطرق ما كاشف تتصدق بالصدقة والله لتصرفها الله إذا كان أضعافاً في المنزل ونعطع سجل لكن المجنوب أخذنا هذا الناس طيب قال والله لتصدق بالصدقة أما المهمتون السب والعلم السعجاجة إذا شاف من نفسه قوة وآمن من نفسه لدخول الشيء فأظهر الصدقة فأرى أما إذا أخفاها وخشي نفسه على نفسه فأخفاها فهذا أفضل وعظ قالت أخفاها حتى لا تعل منظر إلى التشبيه حتى لا تعلم شماله ما تنفق ورد هذا الحديث صح مسلم مقلوبا يعني ورد في خطأ أحطاء في بعض الوقت قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفقه شماله ونحن الأصل بالنفع قد كن باش باليمين كان بسذاعة أخرين أخذوا باليمين وإذا أعطاه يوحي باليمين كبير أما الشمال ما توجد طيب فإذا كنت قال من بسرط حبي بيلك شدة الإخفاء بشي بيلك بلي هذا الإنسان عنده الإخلاص لكي اقف الصدر حتى لا تعرف شنو يمينه أو شماله ما تنفق الشمال تعرفش شنو يمين شمالك وما تعرفش شنو فقدت معنى اليمين كيف هذا قال لك لو تصورت انه اليمين الشمال تعرف نتصور مرتب تصورنا أن الشمال تاعي وتعقل لا ما فقدتش واش دارت اليمين وبعضهم وبعض قال هنا حد مجد حد يعني تجوز في الكلام تقديره قال لو كان عن يمينه شخص لما علم ما فعل حتى لا يعلم من عن يمين لشماله ما لا يعلم من عن شماله ما انفقت يمينه المقصود من بهذه الاقوال هناك من قال اقصد الشمال وغير ذلك المقصود بهذه الاقوال أن الرجل بالغ في فاء الصدق بالغ في اقصد الصدق وينبغي للمسلم ان يكون له عمل لا يعلم به الا الله مشي لازم مش تكون لا يعلم بها حدا خلي عمل بينه وبين الله تحتاجهم في يوم من الأيام ألم ترى الى أولئك الثلاث في الغاب الذين انسدد على الصخرة فأغلق عليهم الهام ولم يجدوا ما من جيههم إلا أعمال أخلطوا في ما فيها لله كل واحد ينظر على الدين وبين الله فذكر أحدهم طاعته وبرهم بوالدين والآخر ذكر عفته وعلى الفاحشه وغير ذلك والآخر ذكر ماذا؟ اعتناءه بمال الاجير فتصور يا عايق المسلم والله تصحين من شيء ثابت، تصور لو كنت أنت الرابع لو كنت أنت الرابع حاولك وش لعبك تتذكره؟ عندك عالم تخفي بينك وبين الله لا به إلا الله ترجو أن الله عز وجل ينفعك به سنابس أن يكون له شيء يرجو أجرهم عند الله عز وجل في الدنيا وفي الأخذ طيب؟ قال حتى لا تعلم شمالكم ما تنفقوا يامينهم ثم قال في الأخير ورجل ذكر الله قال فصابت عينه ورجل ذكر الله ذكر قالوا إما من التذكر وهذا بقلبه وإما من الذكر وهذا بحسانه وقلبه إما من التذكر يعني تذكر نعم الله وجل عليه في التي لا تؤثر ولا تصل وتذكر فضل الله عليه وتذكر ذنوبه وتقصيره في حق الله سهل الله يخطيه أحياك من عدم أوجدك من عدم وأحياك أوجدك في بلد المسلم آبابك مسلمين فصور له إنسان ذات ببهن والوامداء يهودين أو نصار أو نصار هذا فضل الله التوجل عليك والله يفضل الله هذه نعمة الإسلام نعمة هداية إليك والتوثيق إلى الحق هذه المعظم تستوجب أن يشكر الإنسان ربه عليه ولما كف فيها طوال حياته من ميلاده ما تطبع أن الله سترك لذلك قال النبي صلى الله عليه أنه انه يدخل الجنه شخص منكم بعمل يدخل الجنة بالعمل تاعك قال ولا رسول الله قال ولا كان الله, الله برحمتك كل الناس تدخل الجنة, الجنه يدخل الجنة الجنه بالرحمه الله ما كاش يدخل بالعمل تاعك العمل جعلت اسبابا لدخول الجنه ماشي اسماء ماشي ثمن ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون رب يجعل أعمال سبب لذلك كذا وكذا يكون صح ما شيء ثمن مقابل سلعة الله غانية نعم الله هل هذا مثل يجي واحد شخص يعطيك سلعة ويشكملك راسة السوق ويأتيه ويجرم ويعطيك دراسة ويعطيك دراسة الله عزوجل نعم سلعة سلعة من البدل منين؟ من أعطاك نعمة البدل ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة البداية ونعمة التوفير ووأرشدك إلى بداية الموجز وأرشدك إلى, إلى الطاعة ودلك على الخير وقربك إليه وأعانك عليه هذا من فضائل ذي الحجوجين بريسم يحفظ الله عزوجل عز عليه حتى تحضر النعم وحتى يزداد من الخيرات والنعم كذا. طيب لين شكرتم لا زملاء. طيب. قلت حين من التذكر، تذكر, تذكر هذه الامور وان من ذكر،, ذكر الله كيف والله تلا القران يتقر الله الزوج يقرأ القران يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتى ايات الله نحله والله النهار ها ويقرأ المواعظ ويصير الصالحين يذكر الله عز وجل حالنا خاليا ذكر الله خاليا يعني هو كان خاليا هذا قول الاول هو لما كان يذكر الله كان وحده وهذا بإشارة الاخلاص هو جيد الانسان حتى مع إخوانه يبكي لأنه أحس بشيء في قلبه فدمع عينه هذا الشيء لكن أفضل منه وأدل منه على الإخلاص لما يكون وحد هذا في لا يراه الله ومع ذلك بكر الله قال من وبكى من خشيته هذا دليل للا لا أحدث احد المسجد مع إخوانه والله ومتى يبكي او بلغ فربما يكون الدافع الى ذلك مع الشيطان حتى يظهر بانك على صوره كذا وكذا لكن لو كنت وحدك وبكيت من خشيه الله فاعلم بان السبب ذلك هو الخالق لذلك نقطعني ورجل ذكر الله خاليا وهو منفرد بينه وبين ربه يدعو الله عز وجل يتذكر نعم الله فذكر ذنوبه وغيره وقال بعضهم خاليا حلل الله من المفعول بمعنى أن نذكر الله وحده ولم يذكر معه غيره ذكر الله وحده وما ذكر غيره. وش يذكر الدنيا وش يذكر القوى وش يذكر ال ال ال التجارة والبلاد الغرب والغزلان. آه الذي كان كثير منهم يبتلع عن الدنيا عن الله تشمئز قلوبهم يخلينا دائماً في الجامعة أنا عشان في الجامعة. آه في الجامعة كشط مظاعم. في المساجد تكاد تكون خاوي أغلبهم. من الذكر فما بالك بغير المساجر رابح طيب إذن قال ذكر الله هو خالد إما هو في نفسه منخلص يعني بعيد عن الناس منفرد بنفسه وإما أنه الله ولم يقول معه غيره وكما القولين من خواب لكن الأول أقرب وأولى قال فصابت عينه رحب فصابت عيبكة ونسل الفيض هنا وهو السيلان الكثير إلى العين كل عينه ساحب فكشف صابت الدموع، آه، فكشف فاضع عينان، وهذا مبالغ في البكاء، دكت عينه بخشية الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عينان لا تمسهما الناف، حام على النافسهم، طيب كيقول كيف العينان؟ شو متغلها؟ إنما أتبدل كلهم، يعني صاحبه عينان لا تمسهما الناف، عين بكت من خشية الله. وعين باست تحوص في سبيل الله يحوص إخوان في سبيل الله وعين باست من خشية الله هذا العينان التي لتان ذكرتا محرم على النار فضل الله عز وجد ورحمة لأن الإنسان أخلاص لله عز وجل في عبادته قال ورجل ذكر الله خاليا ففاظت عينه هذا من وباختصار على كل المقام ما يصف مجمل ما ذكر من انخصار في هذا الحديث العظيم الذي ينبغي عليه نحاول ان نتصف بصفه من الصفات المذكورة على الأقل أقل شيئا تكون فينا صفه من الصفات المذكوره وليستطيعنا أكبر من ذلك نفعلنا ليستطيع أكثر من ذلك لا يزعل هذا هو حديث عظيم وسائر وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم عظم لكن هذا مجمل ما يتعلق بهذا الحديث. يعني بعد التنبيهات فقط في آخر الحديث أول هذا التنبيه هو ورد هذا الحديث كله بذكر الرجال، بذكر الرجال كوكب. يعني قال شاب رجل صارت العين يا الله خاف عيناه رجل رجلان رجل رجل تحاب في الله. يعني هل النساء لا يدخلنا في هذا الحديث. قال اهل العلم لا بل النساء ويدخلنا كذلك. النساء يدخلنا في هذا الحديث. فإن النساء شقالك الرجال فإن من اتصفت بهن بصفه من هذه الصفات كان لها هذا الخط المذكور إلا في صورتين إلا في صورتين خاصتين بالرجال النساء الصوره الأولى هي الإمام العادل إذا شرحناه بالإمام العظمى فإن المرأة لا تكون حاكمة عام لا تكون حاكمة عام ولكن يمكن أن تدخل في هذا الصفه كأن تكون تعدل بين أبنائها وبناتها وبين طلابها إذا كانت تدرس مثلا ونحو ذلك فتدخل بهذه الصورة لكن لا تدخل في جهة ولاية العبد والصورة الثانية هي ورجل قلبه معلق بالمثل لأن المرأة الأصل فيها ملازمه ماله بيت قال النبي صلى الله عليه وسلم أَقَلَّ غَازِ وَقَرْنَ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك الحديث صحيح في بيتها خير من طلاتها في حجرتها عب خير من طلاتها طلعت في حجرتها خير من طلاتها في بيتها والطلاتها في بيتها خير من طلاتها في المسجد شوف كل مصلب مغة في أقرب مكان إلى نومها يعني أدخل شيء في البيت كل مكان أجرها آه إشارة إلى المبالغة بالسفر. وصلاه المراه في بيتها افضل من الصلاه في المسجد مشي مسجدها؟ المساجد العاديه مساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد لان الذي ذكر هذا الحديث هو نبينا صلى الله عليه وسلم واشار الى مسجدي خير من صلاتي في مسجدها فكون صلاه المراه في بيتها افضل ولا يخرجها من اننا نستحب لها لا الله لا مش الله بيوت الله ولازمات تكون ماذا بقى للرجال ولكن إن طلبنا الخروف إلى بيوت لاداء الصلوات وأمنت الفتنة منهن وعليهم فلا حاجة ان لا لمنعنا من ذلك طيب هؤلاء السبعة نظرهم بعض أهل العلم في بيتين يعني بيت شعر يعني بيتين من الشعر جميلين وهو أبو شامة المعروف قال وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظلم، وقال النبي المصطفى إن سبعدا يظلمهم الله الكريم بضله محب عفيف ناشق متصدق وباك مصلّ والامام بعده. قال وقال النبي المصطفى إن سبعدا يظلمهم الله الكريم بظلم، محب عفيف ناشق متصدق وباك مصلّ والامام. بعديل هؤلاء هم السبعة المطلوب وهؤلاء السبعة الذين ذكروا هذا الحديث ليسوا مقصورين بهذا الفضل هذا السبعة الفضل ما هو من سوف يكونوا تحت ظل عاش الله عز وجل يوم ما لا ظل إلا ظل هؤلاء السبعة غير مقصورين وإنما ورد زيادة اخرين في حديث في أحاديث صحيح منها ما رأى المهنون وهو من اعماره العلماء الذين قرص انهم قال من انظر محثرا او وضع له اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الحديث من انظر محثرا او وضع له اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله من انظر محثرا يعني طعمه محث الذي استل ومقدرش يرجع نضيع هذا واجب من انتظار ليس مخير ليس تدير فيهم ذي كما يظن كثير أو بعض هذا ملزم الله عن الزوج الأوجب عليك هذا قال وإن كان ذوه بسرتك فنضعك إلى ما تنتظره واجب عليك تنتضعه لا تنضعه إذا كان صاحب وشنه صاحب عسن أما إن كان صاحب قدرة فتأخينه ظلم أنت عنده المال بشي يرجع وحش يرجع هذا ظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس الواجد ظن تحل عرضه وماله" ليل الواجب زعلك ويتاخر يرجع يقدر بيهم اه فوالله يحب وما لكن اذا كان صاحب الفطره تمضي تسديت كل ما له معليش تكاب الامتحانات تصبر عليك شهور ونحن هذا فهذا مطلوب والصوره افضل من هذا ان نتلقط له من مالك لما ثاني 1000 قل اسمع قادة قد 50 خمسين 50 50 50 50 فتسقط عنه جزء من الناس وهذا فضله وثوابه عند الله عز وجل عظيم <تصالی> واعظم من هذا أن تسقط عنه دينه اصلا قل خلاص كل مليك تسألهم اسمح بنا وهذا لا تعدم خيره في الدنيا ولا في الاخره تلال أجرعون عند الله عز وجل <تصالی> بإذن الله لأن هذا من أفضل أعمال من أفضل أعمال عند الله سرور تدخله على قلب وهذا صور عظيم ادخلته عليه ازحت همما كبيرا عليه فهذا امر عظيم جدا طيب ويمكن ان يمشي انت لتكون ساله فتتصرف معه باعطائه ما يذهب به ماذا دينه لا فيذهب ما يذهب به دينه وحاجته وفاقته اذا قال من أنظر نحسرا يعني أنظر نتأخيره على الصورة التي ستكرمها أوض له اسقط عنه من المال أسقط عنه من المال جزء من المال الله أسقط جميعا فاذا هاتين الصورتين أضيفتها إلى السبعة لماذا من الحديث بهما؟ مقصد؟ لأن الحديث جاه يقصد والسبعة غير مقصودين يعني أحيانا الأعداد ستكون لضبط المعلوم، كما قال مثل الآية المنافق ثلاثة فذكر ثلاثة ثم جاء في الوقت الظلام تقطع في حدث آخر آية المناسب أربعة فإذا الأمور تضاف أحيان لضبط المعلومة يقول لك الآن شكون الليزم يظلم الله في بلده تذكر لك سبعة فلو ذكرت فقط برام يقول لك عدد تذكر لي يقول لي تكرس الإمام العادل تذكرت قسم قسم سبعة حكيت على بعض الحكيم سبعة تبقى إذا قمت خمسة تحضر في خاصينه خاصينك تقول فذكر الأعداد مهم جدا لضبط خايدا إذا قلنا إنظار ما سرقه الوضع له بما يضافه السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل هذا مجمل ما يضطر الله عز وجل لنا نذكره في هذا المقام وهو التعرض لوقفات تربوية إيمانية ونفحات إيمانية من هذا الحديث العظيم وهو حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله نرجو أن تكون هذه المحاضرة مبادرة خير ان شاء الله عز وجل عليكم ويبارك الله عز وجل لكم في هذا المكان في هذه الجمعية وتضيفون إن شاء الله عز وجل آخرين ممن يعني ينفعونكم إن شاء الله عز وجل ويوصلون إليكم ما تنتفعون به إن شاء الله عز وجل في دينكم ودنياكم وفق الله من جميع لما يحبه ويرضاه بارك الله فيكم ونشهد لله